وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم دكروا الله ذكوا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُلَّا إِكَّاجَزَاؤُهُ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 ن للناس وهداه وموعظة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إنكم مؤمنين ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إنكم مؤمنين إيمسسكم إن قرحو فقد مس القوم قرحو مثل وتلك الأيام نداوئها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.